إلى الأمصار ويحرص على أن يبقيهم عنده ولا سيما كبرى المهاجرين والأمصار كان يحرص على أن يبقيهم ومن هنا كان الأمر يختلف عما بعدهم كما سنرى فكان تحدث قضايا فأمر سهل أن يسأل أبو بكر من حوله من الصحابة لأن عندهم مجموعة كبيرة جدا ولم يتفرقوا في الأمصر فكان يسأل وكذلك إذا كان يستشير بل إن عمر رضي الله عنه كان يجمع مجلس شورى عنده حينما تجد قضايا فإذن كان الخلاف دائرته ضيقة كان الخلاف دائرته ضيقة في عهد الخلافة الراشدة فحصلت مسائل وحصلت آراء وأيضا يلحظ في نفس اتجاه الصحابة أن بعضهم يميل إلى الرأي أكثر من بعض بعضهم يتمسك بالنصوص ويبتعد أن يقول برأيه بينما بعضهم عنده قوة أن يقول في رأيه فمثلا عرف عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يكاد يقول برأيه كما ذكرنا عنه قبل قليل في موضوع الكرآن كذلك أيضا ابن عمر رضي الله عنه كان معروفا عنه أنه قليل القول بالرأي ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول برأيه كثيرا ابن عباس كان يقول برأيه كثيرا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول برأيه عمر كان له اجتهادات وهكذا فكان منهم من يتوسع في الرأي حد ما ومنهم من يتمسك بالنصوص لكن على كل حال الدائرة ضيطة وهم مجتمعون وأي خلاف كانوا يجتمعون عليه فيتفقون على رعيه في الأعم الأغلب وكان كبراء الصحابة محترم رأيهم كاب بكر وعمر وعثمان وعلي فما كان من صغار الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس أن يخالف. مضى الأمر على هذا النحو، وأيضاً لم يوجد تدوين ولا كتابة، وإن كان ظهرت بعض اجتهادات وبعض استنباطات وبعض قول بالنسخ ومعرفة النسخ والمنسوخ وإشارات إلى إلى مثل هذه المبادئ، حتى إن ابن عباس وقرر الله عنه ما في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخصون قال هذه الآية نسختها ألاءة أخرى من سورة الإسراء وهي قوله تعالى من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فقال هذه نسختها هذه فإذا ظهر عندنا من نشأ اسمه النسخة وإنهم يقولون بالنسخ. لكن هذا النسخ كما سنرى ليس المقصود به بالنسخ الاصطلاحي المتأخذ وإن مراد به هنا التخصيص يعني أن آيات الإسراء خصصت آية هود، هوت فيستعملوا النسخ بما يشمل التخصيص والنسخ الذي هو إلغاء الحكم كما سنرى فأيذن صاروا يجتهدون وصارت تظهر مصطلحات لكنها لم تدون ولم تتميز أيضا كما قلنا هناك نسخ بما يشمل التخصيص وبما يشمل النسخ الاستقلالي. انقضى هذا العهد الذي هو عهد الخلافة الراشدة جاءت دولة بني أمية وانتقل وانتقل الدار الخلافة أو دار الحكم من المدينة إلى دمشق وذهبت قوة عمر وقوة غير راشدة فتفرق الصحابة تفرقوا في الأمصار أولا بحكم الجهاد والفتوحات وأيضا بحكم أنه لم لم يكن هناك من يستطيع أن يلزمهم بالبقاء وإنما تفرقوا لما تفرقوا ظهر عندنا أمران الأمر الأول التسوّم في الكتابة فتقريبا إلى القرن الأول مئة سنة الأولى لم يكد يدون شيء يذكر لا يوجد شيء مكتوب سوى ما ذكرنا من صحيفة عبد الله بن بالعمل العاصص الصادقة وغيرها أشياء يسيرة لا تكاد تذكر في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وتوفي مئة و... و... واحد توفي خلافته سنتان تولى الخلافة عام تسع وتسعين وتوفي مئة و... واحد في عهده أراد أن يكتب وأمر واليه بالمدينة أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أمره أن يكتب أن يكتب السنة وأن يدونها لكنه توفي قبل أن ينجز ذلك ما أمر به التفرق هذا جعل هناك مدرستان تتميزان أهل المدينة بما عندهم من أيضا الصحابة وتمسكهم بالآثار وتمسكهم بالنصوص أولا بحكم موقع المدينة شرفها الله ولامر الثاني قد يكون يوجد جملة من الصحابة يمكن الركون إليهم ويجتمع إليهم ما يسمى بالعراق ومنطقة الكوفة والبصرة نظرا لبعدهم عن المدينة وعدم وثوقهم بما ينقل من نصوص جنحوا إلى الرأي وتميزت مدرسةهم بمدرسة الرأي لكن الذي ينبغي أن نعلمه أنه لا يمكن لإمام من من الآئمة أو عالم من العلماء أن لا يأخذ ب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ الله أن نعتقد هذا في أي عالم من علماء المسلمين ولا يمكن أن يقول هذا، ولا يمكن أن يقال إن أبي حنيف رحمه الله لا يقول بالحديث أو لا يخرج بالحديث، ولا يمكن أن يقال كذلك هذا، حتى باب الاستنباط والاجتهاد لا يمكن أن يقال إن الإمام مالك لا يقول بالاجتهاد ولا بالاستنباط، أو أن الإمام أحمد لا يقول بالاجتهاد ولا بالاستنباط أبداً، وإنما هو نوع نظرة لطريق وصول الحديث إليه، فكان مثلا أهل الرأي. في الكوفة والبصرة أو ما يسمى بأهل العراق كان وصول الحديث إليهم يحتاج إلى نقله فلم يصل إليهم إلا حديث يسير وكانوا يشككون في النقل في وصوله إليهم بينما السنة متوافرة في المدينة فكانوا يتمسكون بالأحاديث وعندهم جلة من الأحاديث ولا يذهبون إلى الرأي إلا بشيء قليل فمن هنا ظهرت تلك المدرستان مدرسة الرأي ومدرسة الحديث وكان بينهم نزاع حقيقة وصارت بينهم مجادلات وهذا شأن أي أمر يبدأ لا بد أن تظهر فيه نزاعات ولكنه بعد مرور مئة مئة وخمس سنة استقر الحال لكن صارت هناك مجادلات ومنازعات وانتصارات مثلا لأبي حنيف رحمه الله من قبل تلاميذه محمد بن حسن كانت بينه وبينه مناظرات مع الإمام الشافعي وكذلك مع الإمام مالك فكان بينهم مناظرات هذا ينتصر للرأي وذاك ينتصر للسنة والحديث ومحصل الأمر أنه لا خلاف بينهم أبدا وإنما كان منهجا أملاه على أهل الرأي هو تحفظ على ما ينقل عليهم بسبب أنهم يعني قد يكون عندهم شيء من التشكب في النقلة وإلا لا يمكن أن يصل إليهم حديث ويردونه وهذا معروف ولا أحتاج أن أطيل في هذا الباب فإنه معروف وكل الأئمة يقولون إذا ثبت الحديث فهو أذهب وكل يؤخذ من قولهم ورد إلا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في قولة مالك المشهورة فعلى كل حال بدأ التدوين من أوائل العهد الثاني القرن الثاني اللي من بعد مئة فصارت كتابات وصار حينما دخل في الإسلام من دخل من أصحاب النحل المحرفة كغلاة الروافض الشيعة كذلك أيضا الخوارج والقدرية والجهمية وبخاصة وقت الروافض فإنهم كذبة فصار أهل كل نحلة ينتحلون أحاديث تؤيد نحلة ولكن الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ كتابه بل حفظ الذكر ولاحظوا أن الذكر لعله أوسع من مفهوم الكتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ. لا شك أن القرآن هو الذكر ولكن أيضا لفظ الذكر يدل على أنه يشمل السنة كذلك يعني يشمل الإسلام كله. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي التزم وأخذ على نفسه سبحانه أن يحفظه الكتاب فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ بينما في التوراه والإنجيل وكل الحفظ إلى الأحبار والرهبان أين ذلك من كتاب الله الله عز وجل يقول إنا أنزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ما معنى استحفظ يعني طلب منهم حفظه فأنت تقول استحفظ هذا يعني تطلب منه حفظ لأن الألف والسين والتاء للطلب الألف والسين والتاء إذا وضيفتني الفعل إما أنها تكون زائدة وإما أنها تفيد الطلب وإما أنها تفيد الصرورة فحينما تقول استنوق الجمل يعني صارك الناقة ان اذا استن لقب بمعنى صار الف والسين والتاء واستحجر الطين يعني صار حجرا وعينما تقول استباح بمعنى ابح لكن تاتي بمعنى ايضا الطلب استغفر يعني طلب المغفره استغفر يعني طلب المغفره تقول استغفر الله يعني اطلب المغفره من الله وكذلك حينما تقول استحفظ يعني طلب منهم حفظه وحينما طلب من حفظهم بشر عجزوا لكن كتابنا الله هو الذي تولى حفظه ولم يكله إلينا ولو وكله إلينا لعجزنا ولهذا ما فتئ الكفار والملاحدة وأصحاب النحل أن يضعوا في كتاب الله وأن يحرفوا ما استطاعوا لأن الله تولى حفظه بنفسه من حفظ الله عز وجل لكتابه أن حفظ سنته فلما ظهرت هذه النحل والملل وظهرت الشعوبية وصاروا يد السن في السنة ما ينصر مذهبهم قيض الله عز وجل للسنة من يحفظها أئمة أعلاما فوضعوا قواعد ووضعوا ضوابط وحصلوا الأمر حتى ووضعوا قواعد علم الجرح والتعديل حتى حفظوا لنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى إنهم كانوا يخرجون عشرات الآلاف الحديث يقول هذه كلها يعلمون أنها موضوعة وضعيفة وأنه عن طريق فلان وفلان هذا وضاع وهذا كذاب وهذا ضعيف وهذا خلط بآخرتنا أو بأخرتنا ونحو ذلك فدققوا متغفل حتى لدرجة أنهم قالوا هذا حديثه في العراق حديثه في الحجاز يؤخذ به وحديثه في العراق لا يؤخذ به وهذا حديثه في عام كذا يُخَدُّ به ومن بعد عام كذا خلط وهذا حديثه في الشاميين مقبول وهذا حديثه في العراقيين غير مقبول دقة متناهية لم لا توجد أيضا في أم في أي أمة من الأمم وكل ذلك من حفظ الله لكتاب لا يوجد مثل هذا الفن أبدا لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند الهنود ولا الفرص أبدا هذا فن اختص به المسلمون توفيقا من الله عز وجل وتأكيدا لوعده سبحانهما ولا يخلف وعده تأكيدا لوعده بحفظ كتابه فظهر هذا العلم فحينئذ بدأ التدوين تدوين السنة وصاروا يكتبون في علم الرجال وفي الأحاديث وينقحون وبدأت الكتابة ومعلوم أنه في أول أنه كان هناك تردد وكان هناك من ينهى عن الكتابة في عادة الصحابة وحتى في أول التابعين ولكن رأوا أنه بد من الكتابة وفعلا وذهبت الشبهة التي تقوم على اختلاف القرآن بغيره وإنما فبدأت الكتابة وبدأت التدوين وأيضا حينما بدأت الكتابة عادة كما هو شأن العلوم العلوم أول ما تبدأ تبدأ بسيطة وأيضا تبدأ مختلطة بغيرها بدأوا على سبيل المثال حينما تنظرون في مؤتة الإمام مالك رحمه الله وهو من أقدم الكتب التي وصلت إلينا الإمام مالك كتب مؤتةه ووصل الحال بهارون الرشيد وأبي جعفر هارون الرشيد طلب من أبي يوسف من أبي يوسف أن يضع له كتابا قانونا للدولة فوضع كتاب الخراج فهذا طبعا يخالف المتقدمين كانوا يتحرجون من الكتابة المتاخرين صاروا يريدون أن يضعوا دستورا للأمة يمشون عليه أبو جعفر طلب من مالك أن يضع كتابا يوزعه على الأمصار كلها حتى يقيهم الخلاف لأنه صدرت خلافات كثيرة نظر الانتشار الصحابة وكلون يعني يأخذ برأيه واجتها ولكن مالك الرحيم الله لما وضع كتابه الموطأ وأراد أبو جعفر أن يلزم الناس به منعه مالك الرحيم الله وقال إن الصحابة تتفرق في الأمصار وإن في أهل كل مصر عندهم من العلم ما لم ما قد لم يبلغني فليس لك أن تلزم الناس بكتاب وكذلك الحال في كتاب الخراج لأبي يوسف فحينما تنظرون مثلا في موطأ مالك تلاحظون أنه يحوي حديثا ويحوي آثار عن الصحابة ويحوي آراء خاصة عن التابعين ومن أدركه مالك من الشيوخ فتجد القول والعلم عندنا والرأي عندنا والحال عندنا فهو خلط بين الرأي وبين آثار الصحابة وبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو شأن العلوم أول ما تظهر تظهر متشابكة ثم مع الدراسة ومع الزمن ومع أخذ العلماء لها بالمداولة حينئذ يبدأ التشقيق والذي ينبغي أن, أقول له أن أقوله لكم في أول لقاءاتنا المباركة بإذن الله هو أن هذه العلوم والتشقيق بينها حينما نقول توحيد وحينما نقول فقه وحينما نقول حديث وحينما نقول تفسير، وحينما نقول مصطلح، وحينما نقول علوم قرآن، وحينما نقول أصول فقه، هذه وضعها العلماء للتعليم وللتوضيح وليس التفريق بينها لأن هذا يمكن أن يستغني عن هذا أبداً. كلها يخدم بعضها بعضا وكلها يحتاجها طالب العلم وغايتها. هو الأخذ بأحكام الله عز وجل وأن يسير المكلف على نور من الله عز وجل وأن يعبد الله على بصيره فكلها غايتها واحدة وإنما فصلها العلماء للتعليم ويجب أن يستقر هذا في أذهان طلبة علم خاصة حتى في وقتنا الحاضر حينما قالوا هذا تخصص تفسير وهذا تخصص فقه وهذا تخصص كتاب سنة وهذا تخصص الفقه أو نحو ذلك لا ينبغي أن يدور في الذهن أن الإنسان يستغني طالب الكتاب والسنة يستغني عن فقه والسنة أو أن طالب الفقه والسنة يستغني عن الحديث والتفسير ماذا عنده غير الحديث والتفسير وماذا يريد طالب طالب الكتاب والسنة إذا لم يستنبط أحكام الله عز وجل ويفيد الناس بقال الله وقال رسوله ما الفائدة أن أقول فلان ضعيف وفلان فيه كذا وكذا وأنا لا أعرف أحكام التين ولا ما أعرف إذا اشتبهت عليه مر القبلة ما الفائدة؟ وأيضا ما الفائدة أن أقول يعني أيضا أحكام وأنا لا أعرف دليلها وخاصة إذا كنت منسوبا للعلم وأهل العلم فكلها لها غاية ما الفائدة من من, من علم التوحيد إذا لم أعبد الله على بصيرة وأحيد الله على بصيرة فكلها المقصود منها العمل والمقصود منها حسن الاعتقاد ولهذا يجب أن يكون هذا أن تسري هذه الروح في طلبة العلم ومع الأسف أن أحيانا حينما ترى صغار الطلاب ويكون مختصا أو له اهتمامات بعلوم الحديث أو بعلوم مصطلح الحديث تجده ينظر إلى أصحاب اختصاصات الأخرى نظرة احتقار أو استعلاء أو يقول هؤلاء مقلدة أو نحو هذا لا ينبغي هذا هي اولا هي تد... هو انا اعرف انه اذا تقدم في علم سوف يجد انه مخطئ ليس هذا شأن العلماء وانما على كل حال ان شاء الله حينما يترقى في العلم ويقرأ سير السلف الصالح يجد انه كان على خطأ لكن وما عادة ان يدركه من اولام خير له حتى يتقي الغيبة ويتقي الكلام في الناس ويتقي النظر الضيق بل احيانا قد تقود هذه الى ان تتولد عنده روح من النزاع وروح من الجدل يروح من الشقاء قد يحجب عنه كثيرا من الحق مع تقديرنا واعترافنا واقرارنا بجلالة الامام ابي محمد علي ابن حزم الظاهري لكنه حينما سلك هذا المسلك وقع في اهل العلم وقوعا لا يخره اي انسان ما جلالة قدره وقدرته على استنباط وفهمه حيث لكنه سنت فيه هذه الروح هذه الروح لا نريدها أبدا أن تظهر في أحل العلم أو أن تنظر إلى, أن... إلى أي فئة من الفئات سواء كان مختصا بالفقه أو بأصوله أو بالحديث أو بمصطلحه أن تنظر إليه أنه لا يفهم وإنما هي كلها وسائل وكلها طريق الاستنباط وطريق للمعرفة أحكام الله إذن تشقيق العلوم وظهورها مشققة وتقسيمها إلى أصول فقه وإلى مصطلح حديث بل مصطلح الحديث فيه تشقيقات طويلة وعريضة هذا في فن التخريج وهذا في فن الرواية وهذا في فن الرجال وهذا في فن أدق من الدقيق فهذه كلها للتعليم ولي ولي ولي ولي وليس معرفتها أو الاقتصار عليها مغن عن غيرها أبدا وإنما كلها ينبغي أن يتخذها أهل العلم وسائل إلى الغايات الكبرى فحينما تبدأ العلوم كما قلنا تبدأ بسيطة وليست شاملة لكل حتى مثلا علم النحو أيضا مدى في تلك الفترة علم النحو ولما بدأ رغوص صغيرة ويسيرة إما كسر وإما فتح وإما فاعل ومفعول فقط لكن بعد ذلك أخذه العلماء واستقروا قواعد اللغة ونظروا إلى شعار العرب ما منها ونظروا إلى كتاب الله فقد قعدوا قواعد حتى أصبح علم نحوه مجلدات وكلها قواعد مضبوطة ومدروسة ولا تكاد تنخرين أبدا هذه ما استقر الأمر فيها لأننا قبع ثلاثمائة سنة من الدراسة ومن التمحيص ومن التطبيق ومن التقعيد كذلك الحال في العلوم الأخرى كان يختلظ الأمر بكما قلنا بالآثار وبالحديث وبالاستنباطات كما هو ظاهر في موطأ مالك الذي هو من أقدم الكتب التي وصلت إلينا حينما صار الجدال بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث المنتسبين آه. إلى الإمام مالك والإمام الشافعي والمنتسبين إلى أبي حنيفة رحمه الله جميعا صارت مناقشات بين الشافعي مثلا وبين الإمام محمد الحسن فكانوا يتلمسون طرق الاستنباط وطرق الاستدلال وكيف تكون قواعد الاستنباط وكيف تكون قواعد الاستدلال من هنا نشأ أصول الفقه حتى ينتصر كل لرأيه أو حتى يريدون الوصول الحق إن شاء الله فما كان من الإمام الشافعي رحمه الله إلا أن وضع رسالته أو كتابه الرسالة الذي هو قواعد في أصول الفقه، فهو أول كتاب دون في أصوله. نسب إلى غيره، كما بين الحين فنسب له كتاب اسم الرأي، ونسب له أيضاً ونسب ل أبي يوسف. أبو يوسف يمكن وضع كتاب، لكن الشافعي سبقه على التحقيق وإلا الحنفية يقولنا نحن أول من وضعه الشافعي يقول نحن أول من وضعه على كل حال الأمر في هذا. لا يقف عنده يعني او لا نقف عنده لكن الصحيح والراجح والمحقق ان الامام الشافعي هو اول من دون بصول الفقر بكتابه الرسالة رضي الله عنه وارضاه وهو كتاب شامل وهذا قد يكون من, من من اعجب الامور العادة ان المدونات في اوائلها تكون يعني نتف اما ان قواعد كبرى واما اشارات لكن كتاب الامام الشافعي كان عجيبا في استيعابي للخاص والعام والمطلق والمقيد ولأنواع الاجتهاد, الاجتهاد والقياس يعني حتى قال ابن الثدود لم يسبق إليه مثل ولم يوضع مثله، فكان كتاب الجمل على جلالة الإمام الشافعي رحمه الله وقوته في البلاغة حتى قالوا إن الإمام الشافع ممن يحتج بكلامه يعني كما نحتج بالقرآن على اللغة ونحتج ب ب ب بكلام العرب السابقين نحتج بكلام الشافعي لأنه ما كان يرحم فكلامه ساني على قواعد اللغة حتى قالوا إن الإمام الشافعي يحتج بكلامه لقوة فصحة رضا الله عليه وأيضا أنه عاش في البادية كذلك وكان في مكة رضي الله عنه وأيضا له كتابات في وصول فقه غير الرسالة له كتابات في وصول فقه غير الرسالة في أظن كتاب جمع العلم وأيضا في تناية كتابه في الأم أيضا كذلك ألف كتاب. له مؤلفات كثيرة للمشافعي له كتاب الأم هذا في الفقه كتاب عجيب لكن الذي يهمنا وهو, مدو... وهو محفوظ وموجود والذي يهمنا هو التدرج في موضوع أصول الفقه فأيذن تقريبا هذا هو التسلسل الذي به نشأ أو تولد أصول الفقه وتولدت العلوم كلها تولدت تقريبا بعد المئات الأولى هذا لا شك تدوينا هي بعد المئات الأولى أما وجودها فهي في كتاب الله أصول الفقه موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت حينما تنظر في جميع الفنون توحيدا ومصطلح حديث و أه... أصولاً أصول فقه تجد كلهم يستدلون بآية من كتاب الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أولاً الكتاب كما قلنا كتاب هداية وليس كتاباً في فن معين وإنما فيه مستند إلى جميع هذه العلوم على سبيل المثال يستدلون مثلاً بخبر الواحد أو بقبول خبر الواحد بقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب ولا يكيل الله ما موجه الدلالة على الأخذ بخبر الواحد وجه الدلالة أن الله عز وجل عاب على الذين يكتمون وأنهم يستحقون اللعنة لو لم يكن خبرهم مقبولا لما ألزموا بالبلاغ لسه كذلك لو لم يكن لو لم نحن ملزمين بقبول خبرهم ما كان لبلاغهم فائدة ولا ما عوتبوا على كتمان فأنت تلاحظ أنه مستدل وخبر الواحد طبعا مبحث في علوم الحديث وبحث في وصول الفقه أخذهم من آية أخذهم من كتاب الله كذلك أيضا المطلق بالمقيد بالمقيد مثلا يوصيكم الله في أولادكم هو بين قوله لا وصية لوارث وبين قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم وإن ترك خلوصيه للوالدين فالوصيه للوالدين هنا ممنوعة وهناك مجازة فيجمعون بينها كله من المسوس فإذن أصول جميع العلوم هي موجودة في كتاب الله وموجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستبق الحوالث سوف نجدها إن شاء الله في الكتاب الذي معنا فإذن هذا هو الأمر الذي يتعلق بتاريخ نشأة العلوم أوجزت فيه ما أو قدمت فيه ما تيسر بحسب ما يسمح المقام و ظهر فيه بعض استطرادات كان لابد منها وتمهيدات المقدمات كان لا بد منها ارجو ان يكون الموضوع واضحا وظاهرا ونكتفي في هذه الجلسة بهذا القدر والجلسة القادمة ان شاء الله من الاسبوع القادم ستكون في نفس الكتاب بعد ان نذكر قيمة هذا الكتاب وكذلك ترجمة لمؤلفه ان شاء الله وايضا ان كان عليه شروح سنشير اليها ثم بعد ذلك ندخل فيه الموضوع إن شاء الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على خير خلقين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأيضا من كان له يعني رغبة في الأسئلة فلا مانع من الأسئلة وإن شئتم أن نضع لنا خطة أن نقف يعني بعد الدرس نضع وقتا كافيا بعد نهاية الدرس للأسئلة لأن الأسئلة أثناء الدرس قد يكون فيها تشويش وإن كان السؤال مثلا مثارا يقتضيه المقام فلا مانع أن نجيب عنه في حينه لكني ما أدعي إذا رأيتم فإنني أستحسن إذا كان لابد من الأسئلة أو ترون أنكم تحتاجون للأسئلة فأنا لا ليس عندي مانع واسألوا ما شئتم وكيف شئتم وفي أي شيء شئتم فما أعرفه سأجيب عنه وما لا أعرفه سأقول لا أدري فإن شئتم أن نضع يعني وقتا قبل نهاية الموعد مثلا بثلث ساعة بربع ساعة على كل حال باب الأسئلة مفتوح وأيضا إن رأيتم طريقة يعني نستبدل بها طريقتنا هذه أو نحو ذلك فعلى كل حال الأمر نتروف إن شاء الله لي ما تقتضيه المصلحة وما تدعو إليه الحاجة على حسب ما نرى من آه مما آه يهدينا الله عز وجل إليه بفضله ومنه وكرمه صلى الله على محمد وصحبه وصلى الله عليه وسلم تدينوا صورة فقه كل نزاع بين أهل و أهل الحديث لا هو ليس نزاعا وإنما بيان لأصول استنباط أن يذكر كل يعني جهة أصول استنباطه وأيضا لعلنا إن شاء الله كذلك في, في الجلسة القادمة نذكر يعني مبنى أصول الفقه على معنى الطرق التي بني عليها وكيف دون كما يعبر بأصول المتكلمين والحنفية وكيف بنوا هؤلاء أصولهم وكيف بنوا هؤلاء أصولهم هذا سنشير له إن شاء الله لكن ليس المقصود هو النزاع كما قد يكون أخراط في التعبير المقصود هو أن يبين الإنسان مستند